Ağzı belli Allah'ı, الشيطان al-Shaytan al-Rajim. الرحيم. Alhamdulillahı, Rabbi al العالمين al الرحيم. مالك yolum etin. İyak n-ıbbed ve İyak n ciradı olanlara anamta عليهم râri al-ıbuv عليهم ve lâ allâhin. Bismillâhil-rahmânîl-rahîm. Mihunne kelleb Allahu ve rafa'a ba'zan darajat ve ateyna Isa bna Meryem el beyinat ve ayyednahu bi ruhil kudus ve lehu sha'a Allahu ma qatatallezine min ba'dihim min ba'd ma beyinat lakin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 Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum, la ta'xuzhu sinatır ve la nâm, ma fi al-sembaati fi al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 ve la yağduh hifzıma ve huwa al-aliyyu al-azim la ikraha fi dinı قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah amanu yüchrin onun min al-zulmati ila d-nur ve kafaru avliyahu mu'ttaaot yüchrin onun min d-nuri ila al-zulmat. Olaik asphar Alem tera ila al-ladhi hajj ibrahim fi rabbihi an atahu allahu al-mulk. Izgal ibrahim rabbi al قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ صَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام من مبعثه. قال كم وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ أَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حبة أنبتت سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَمَا زالُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْمِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَأْسِهَا أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت, فَآتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من خيول وأعناق تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وإصابه الكبر وله ذرية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 ولا تَيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن في واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة.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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتَ عَفَا فَتَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا من خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ الليل وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّضُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذلذلك بانهم قالوا إن نم البيع <سؤال> مثل الربا وأحلا الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار لهم فيها خالد يمحق الله الربا يربي الصدقات والله الله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم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 يا ايها الذين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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضون مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إِحْدَاهُمَا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.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 وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُرُضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا إله إلا هو الحي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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا وما يذكرون الا الاولى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 إن في ذلك لعذرة لأولي الأبوار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقدارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة.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 وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 Şehid Allah, la ilahe illahu ve al-malaikat ve ülül-ilmî qā'im bil-ṭıṣṭu, la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 تبعًا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فإن أسلموا فقد اهتدوا وإذ تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا فِيهِ وَتُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 بیحذّرکم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبده الله و يعلم في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَلَّتُّوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني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 ''Falma وضعتها قالت رب inni وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.''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 فنادته الملائكة وهو قائم صل في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرا منبيا من الصالحين.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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وضهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 فهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وإحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ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 خلقه من تراب ثم قال له كُن فيكون الحق من ربك فلا تكونن فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلَ اللعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كِلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإذ تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أ تعقلون ها توم هؤلاء حجرتم في ما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ يُضِلُّونكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أو يحاجكم عند ربكم. قل إن الفغل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفغل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار إليك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 بلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطِّئِينِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَآئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ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 كُنُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مسلمون İ Sal Allahım isepan nebi yineme te hükum minkıtebi hekmetins mece Eküm rasullum müsat bir kulime رَسُولُهُمْ صَدَّقُوا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ النَّبِيَّ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ يَصْلِي قالوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ضَمْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ özle Allah İbrahim ve İsmail ve İspahc ve Yaqub ve Al-Asbad ve Maot Yahuva ve İsa ve Nabi'lerin Rabb'ihim, lan fırk o benim وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك نزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يظلمون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 مِنَ الْأَغْلِيِ زَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ya Ka n'ebulu Eyi Ka n'isteyim, ihbin sıraza istiqim, sıraza Ladin angamte عليهم, zairi almarbub Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muminin ve elhamdülillahi rabbil alamin lillahi taala el fatiha Muhterem kardeşlerim bundan sonra size gönderilmiş olan link üzerinden devam edilecektir. Biliz programı üzerinden mukabele olmayacaktır.